قومني على هزيله ابوننا شتماونا طويل Ya Husayn Ya Husayn سكير عايش لون ب نظارتي يضرب يزيد في دشي هل الامر عن عمل تثبت خور ويا احس طبيه للشعب bla maham ba sen khinavana dil khara u يا سنا داب دور شكتي في جيا ويخضب